وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نكمل اليوم موضوعنا حول انواع السحر حيث تكلمنا في المحاضره الماضيه عن نوع واحد من انواع السحر الا وهو سحر التفريق وبينا اعراضه وكيفيته وكيف يعالجه المسلم والآن مع النوع الثاني من أنواع السحر وهو سحر, المح... سحر المحبة وهذا السحر يطلق عليه في الشرع التولة وهو ما يفعله النساء لكي يتحببن إلى أزواجهم فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والسوى لتشرك يقول ابن الاثير التولة بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة الى زوجها من السحر وغيره وجعله من الشرك لاعتقادهم ان ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى وحب ان انبه الى ان الرقية المعنية في الحديث السابق هي الرقية المحتوية على استعانة بالجن والشياطين أما الرقية بالقرآن والأدعية والأذكار المشروعة فهي جائزة مشروعة بإجماع الفقهاء وقد ثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وسحر المحبة له أعراض خمسة أولها الشغف والمحبة الزائبتان ثانيا الرابة الشديدة في كثره الجماع ثالثا عدم الصبر عنها رابعا التلهف الشديد لرؤيتها خامسا طاعته لها طاعة عمياء وإن شئت أضفت عرضا سادسا أحيانا يحدث وهو الغيرة الشديدة جدا عليها ولكن كيف يحدث سحر المحبة كثيرا ما تحدث الخلافات بين الرجل والمرأة ولكنها سرعان ما تزول وسرعان ما تعود الحياة إلى مجاليها الطبيعية ولكن هناك نساء لا يصبرن على ذلك فيسارعن إلى الذهاب إلى السحرة الكفرة ليضعوا لهن سحرا يحببهن إلى أزواجهن لا سيما إذا علمت المرأة أن زوجها يريد أن يتزوج عليها بل لو تزوج الرجل على مرأته وكانت المرأة قليلة الدين حين تذهب إلى ساحر فيصنع لها سحرا يحببها إلى زوجها وسحرا آخر يكره زوجها في الزوجة الأخرى وما علمت المسكينة أن هذا حرام لا يجوز بل شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولكن إذا ذهبت المرأة إلى الساحر سيف يصنع لها السحر يطلب الساحر منها أثرا من آثار زوجها منديلا أو قلنصوة أو ثوبا أو فاملة أو غيرها بشرط أن تكون حاملة لرائحة عرق الزوج أي لا تكون جديدة أو مغشولة بل تكون مغشولة بل تكون مستعملة غير مغسوله ثم يأخذ منها بعض الخيوط، وينفث عليها ويعقدها ثم يأمرها أن تدفنها في مكان مهجور فإن لم تستطع المرأة أن تحضر شيئا من ذلك صنع لها سحرا في ماء أو دم حيض أو بول أو قذاره أو غير ذلك مما يفعله السحرة الأنجاح وأعطاه للمرأة ووضعته لزوجها في الطعام وأشد ما يكون السحر على نجاسة وأشد منهما يكون بدم الحيث ثم يأمرها أن تضعه لزوجها في الطعام أو الشراب أو يمكن أن تضعه في طيبه ولكن هناك آثار عكسية للسحر لا سيما سحر المحبة منها أحيانا يمرض يمرض الزوج بسبب هذا السحر وقد علمت بأن رجلا مرض ثلاث سنوات بسبب ذلك واحيانا ينقلب السحر بالعكس فيكره زوجته وهذا ناتج عن جهل كثير من السحرة باصول السحر حيث يصنعون له سحرا يكره الزوجة الأخرى ويحب زوجته هذه فإذا به يكره جميع النساء بما فيه زوجته احيانا تعمل الزوجة لزوجها سحرا مزدوجا بأن يكره كل النساء ويحبها وحدها فيسبب ذلك كراهيه الزوج لأمه وأخواته وعماته وخالاته وجميع ذوي رحمه من النساء رابعا احيانا ينقلب السحر المزدوج فيكره الرجل كل النساء حتى زوجته. ولكن ما هي أسباب سحر المحبه أسبابها نشوب الخلافات بين الزوجين طمع المرأة في مال الزوج لا سيما إذا كان غنيا إحساس المرأة بأن زوجها سيتزوج عليها بأخرى ورغم أن زواج الرجل بزوجة ثانية أو ثالثة لا غضابة فيه ولكننا النساء في هذا الزمان لا سيما يمن باجهزه بأجهزة الإعلام المدمرة تظن أن زوجها إذا أقدم على الزواج بأخرى فهذا دليل على أنه لا يحبها وهذا خطأ فاحش لأن هناك أسباب كثيرة يمكن أن تدفع الرجل على الزواج بثانية وثالثة ورابعة رغم أنه يحب زوجته الأولى منها مثلا رغبته في كثره الأولاد وعدم صبره عن المعاشره في وقت الحيض أو في وقت النفاس أو رغبته في توطيد علاقته بأسرة معينة أو غير ذلك من الأمور الكثيرة رغم أنه يحب زوجته وعلى كل حال فهنا نصيحة أقدمها للمرأة المسلمة التي تريد أن تسحر زوجها سحرا حراما فأنا أقدم لها نوعا من أنواع السحر الحلال وهي أنها يمكن أن تسحر زوجها بما أحل الله جل وعلا لها بكثره التزين والتجمل له فلا تقع عينه منها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح وبالابتسامة المشرقة وبالكلمة الطيبة وحسن العشرة والمحافظة على مال الزوج ورعاية الأطفال وحسن العناية بهم وطاعته في كل, في كل شيء الا في معصيه الله ولكن لو نظرنا إلى مجتمعنا اليوم لوجدنا تناقضا عجيبا في هذه الأمور فنجد المرأة تتزين أحسن زينة وتلبس ما لديها من حلي وتخرج كأنها في يوم زفافها هذا إذا كانت في حفلة أو زيارة لإحدى صديقاتها فإذا عادت إلى بيتها غسلت زينتها وخلعت فليها وربعته مكانه انتظارا لحفلة أخرى أو زيارة ثانية وزوجها المسكين الذي اشترى لها هذه الثيابة وتلك الفلي محروم من التمتع بها فلا يراها في البيت إلا بالاثواب القديمة وتفوح منها رائحة الطبخ والبصل والثوم ولو عقلت المرأة لعلمت أن زوجها حق بهذه الزينة وحق بهذا التجمل فإذا خرج زوجك من العمل فإذا خرج زوجك إلى العمل سايعي بإنهاء عمل البيت ثم اغتفلي وتزيني وتجملي وانتظريه فاذا حضر من عمله راى امامه زوجة جميلة وطعاما معدا وبيتا نظيفا فيزداد لك حبا وبك تمسكا فهذا لعمر الله هو السحر الحلال خاصة اذا نويت المرأة بذلك طاعت الله جل وعلا خاصة إذا نوت المرأة بذلك طاعت الله جل وعلا في التجمل للزوج وإعانته على غض بصره عن الحرام لأن الشبعان لا يشتهي الطعام ولكن يشتهيه ويتلهف عليه من حرم منه فاعقلي هذه الكلمات فإنها ثمينة ولقد علمت أن رجلا ذهب ليتزوج على برأته فبعدما تزوج الثانية وجاء بها في البيت غارت الزوجه الاولى فاذا بها تجملت ولبست وتزينت فنظر اليها فتعجب من هذه كانه ما يعرفها فلما راها قال لها كلمه قطعت قلبها قال لها والله لو في بهذا المنظر قبل اليوم ما تزوجت عليه فعلى المرأة أن تنتبه من هذا جيدا والآن مبين كيف نعالج سحر المحبة اولا تقرأ على المريض الرقيه التي ذكرتها آنفا غير أنك تزيد على هذه الرقيه الايات الرابعة عشر والخامسه عشر والسادسة عشر من سوره التغابن وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم كثنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما اتطعكم واتمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن ينقش نفسه فأولئك هم المسلحون ثانيا غالبا لا يصرع المسحور بهذا النوع من السحر إنما يشعر بتخدير في الأطراف أو صداع في الرأس أو ضيق في الصدر أو ألم شديد في المعدة خاصة إذا كان قد شرب السحر وربما تقيأ مع الرقية فان شعر بألم في المعده او رغبه في التقي فاقرا له هذه الايات على ماء ومره ان يشرب منها امامك فان تقيا شيئا اصفر او احمر او اسود فقد بطل السحر والحمد لله والا فمره ان يشرب من هذا الماء ثلاثه اسابيع او اكثر حتى يبطل السحر وهذه الايات هي فلما فألقوا موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بتلماته ولو كره المجرمون موسى وقع صافة إذا فيتلقظ ما يأتكون فوقعوا حطوة بطل ما كانوا يعملون أغلبوا هنالك وطلبوا صارين وأوقي السحرة شاجدين قالوا آمنا بربنا آلمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقظ ما انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث أثى وهذه الايات بعدما تقراها على ماء تلاحظ أن البخار الخارج بالقران ينزل في الماء ويجب عليك أن تنبه على الرجل الا يعلم امراته بانه يتعالج من هذا السحر لأن المرأة معه في البيت فربما جددت له السحر مرة أخرى. هذا علاج سحر المحبة. والآن نعطي نموذجا على سحر المحبة. رجل تقوده زوجته. جاءني هذا الرجل وأخبرني بأنه كان طبيعيا مع زوجته ومنذ أشهر صار غريبا عجيبا. يقول. لا اصدر عن زوجتي لحظة حتى انني أكون في العمل وأنا أفكر فيها ومشغول بها وإذا رجعت من العمل ودخلت البيت بادرت بالنظر إليها لأراها وإذا كنت جالسا في المجلس مع ضيوفي تركتهم بين الحين والآخر ودخلت إليها لأراها أغار عليها غيرة شديدة فوق العادة أكثرت من معاشرتها وصارت كأنها تقودني إذا دخلت المطبخ دخلت خلفها وإذا دخلت غرفة النوم وراءها وإذا ذهبت لتكنس البيت أو تنظفه وراءها فما أدري ما الذي حدث لي إذا طلبت مني طلبا مهما كان بادرت إلى تنفيذه بعدما سمعت من هذا الكلام تبين لي أن عنده سحر المحبة فقرأت له هذه الرقيه على ماء وأمرته أن يشرب ويغطفل منها لمدة ثلاثة أسابيع ثم يراجعني دون ما تشعر المرأة بذلك وبعد المدة المقررة عاد إلي وقال إن الأمر قد خف كثيرا جدا ولكنه لم ينتهي بعد ولم أصد طبيعيا فقررت له العلاج والحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله والآن ننتقل إلى سحر التخيل قال تعالى في سورة الأعراف قالوا يا نساء هم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى فإذا هي تلقف ما فوقع الحق وبطل ما كان جاءوا هنا للكوع قلب صادقين وقلت يستشعر تساجدين قالوا آمنا برب عالمين رب موسى وقال جل وعلا في شورة من فهذا السحر كما سمعتم قد ذكره الله جل وعلا في قرانه وهذا السحر له اعراض اولا أن يرى الإنسان الشيء الثابت متحركا والمتحرك ثابتا يرى الصغير كبيرا والكبير صغيرا يرى الأشياء على غير حقيقتها مثلما راى الناس الحبال والعصية عابين تتحرك كيف يحدث سحر التخيل؟ يقوم الساحر بإحضار شيء يعرفه الناس ثم يقول عزيمته الشركية وتلاصمه الكفرية ويستعين بالشياطين فيرى الناس الشيء على غير حقيقته. فقد حدثني من رأى ساحرا يضع أمامهم بيضه ثم يعزم عليها يعني يقلع العزيمة الشركية فرآها الناس تدور بسرعة فائقة وحدثني غيره أنه رأى الساحر يحضر حجرين ويقول طلط من فإذا بالحجرين ينطحان كأنهما وهذا كله يستخدمه الساحر أمام الناس إما لابتجاز أموالهم أو لإظهار البراعة والعجب من فعله وأحيانا يدخل الساحر هذا النوع من السحر في أنواع أخرى ففي سحر التفريق مثلا يرى الرجل زوجته الجميلة خبيحة جدا وفي سحر المحبة يرى عكس ذلك بل حدثني رجل بالأمس قال إنه إنه إذا رأت زوجته كأنه وحش مفترس يريد أن يقترب منها فتفزع منه وحدثني رجل بأن زوجته تراه بمنظر ثعلب أو ذئب أو حيوان قبيحا إذا اقترب منها. ولكن كيف نبطل سحر التخيل يتم عبطال سحر التخيل بكل ما يفرض الشياطين مثل الآذان قراءة آية الكرسي الأذكار المشروعة في طرد الجن البسمله بشرط أن يكون الإنسان متوضئا فإذا فعلت ذلك ولم تبطل حيله الساحر فعلا بانه مشعوذ يعتمد على خفة اليد وليس بساحر وساذكر لكم نموذجا من نماذج افصال سحر التخيل كان في احدى القرى ساحر يظهر براعته أمام الناس يأخذ المصحف ثم يربطه بخيط من سورة أسين. ثم يربط الخيط بمفتاح ثم يرفع المصحف ويجعله معلقا هكذا في الخيط ثم يقول تلصما ثم يقول المصحف دور يمينا فيدور المصحف يمينا بحركة سريعة عجيزة دون ما يتحكم هو فيه ثم يقول له دور يسارا فيرجع المصحف ويدور يسارا بحركة سريعة دون ان أن يحرك يده، وقد رآه الناس مرارا حتى كادوا أن يستثم به، خاصه وهو يعمل هذه الحركة بالمصحف، والاراء السائدة عند الناس أن الشياطين لا تستطيع أن تمس المصحف، فلما علمت به ذهبت إليه أنا واحد الشباب، وكنت أنا ذاك في الثانوية العامة. وتحديته أمام الناس أن يفعل بالمصحف مثل ما ذكرت فتعذب الناس لأنهم راوه كثيرا وبالفعل أحضر المصحف والخيط وربطه من صورة ياسين وعلقه على مفتاح ومسك المفتاح بيده عند ذلك ناديت صاحبي وقلت له اجلس في الجانب الآخر واقرأ آية الكرسي وكررها وجلست أنا في الجانب المقابل من الحلقة أقرأ أيضا آية الكرسي في نفسي والناس جلوس يشاهدون فلما أن انتهى من قراءته لطلصمه قال المصحف ذل يمينا فلم يتحرك فعاد قراءة الطلصم في قال المصحف ذل يسارا فلم يتحرك فعرق الرجل واخزاه الله جل وعلا أمام الناس ولينصرن الله من ينصره فسقطت هيبته أمام الناس والحمد لله وحده وبه الثقة وعليه الكتلان والآن ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع السحر وهو سحر الجنين فعن خالية ابن الصلط عن خالية ابن الصلط عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديث فقال أهله إن حدثنا أن صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء تداونه به قال فرقيته بفاتحة الكتاب وفي رواية فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوه وعشيه كلما ختمتها جمعت بذاقي وتفلت فبرأ فأعطوني مئة شاه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل قلت غير هذا يعني غير فاتحة الكتاب قلت لا قال خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل يعني برقيه السحر لقد اكلت برقية الحق وهذا الحديث رواه ابو داود وصححه النووي في الاذكار ولسحر الجنون اعراض منها الشرود والذهول والنسيان الشديد ثانيا التخبط في الكلام ثالثا شخوص البصر وزواغانه رابعا عدم الاستقرار في مكان واحد خامسا عدم الاستمرار في عمل معين سادسا عدم الاهتمام بالمظهر سابعا وفي الحالات الشديدة جدا ينطلق على وجهه لا يدري أين يذهب وربما نام في الأماكن المهجورة ولكن كيف يحدث سحر الجنون يقوم الجني الموكل بالسحر بالدخول في الشخ المسحور والتمركز في مخه كما كلفه الساحر، ثم يقوم بالضغط على خلايا المخ الخاصة بالتفكير والتذكر أو بالتصرف فيها بأمور يعلمها الله جل وعلا عند ذلك تظهر هذه الأعراض على الإنسان المسحور علاج سحر الجنون اولا تقرا عليه الرقية التي ذكرتها آنفا ثانيا إذا صرع عامله كما ذكرت آنفا وكما أوضحت في علاج المس في كتاب الوقايه ثالثا إذا لم يصرع تكرر الرقية ثلاث مرات أو أكثر فان لم يصرع سجل له هذه الصور على أشريطة ويستمع لها كل يوم مرتين أو ثلاث مرات لمدة شهر أو شهرين وهذه الآيات هي أولا آيات الرقية ثانيا البقرة كاملة ثالثا هود الحجر الصافات طاف الرحمن الملك الجن الأعلى الزلزله الهمزة الكافرون الفلق الناس هذه الصور كلها تسجلها على اشرطه ويستمع المريض في كل يوم شريطا من هذه الاشرطه لمده ثلاث مرات او اكثر مع ملاحظه أن المريض أن المريض سيشعر بضيق شديد عند سماعه لهذه الصور وربما صرع في خلال هذه المده ونطق عليه الجن وربما زاد الألم لمدة خمسة عشر يوما ثم هدأ تدريجيا إلى نهاية الشهر أو الشهرين يصير طبيعيا عند ذلك تقرأ عليه الرقية للتأكل فقط رابعا لا يأخذ المريض أثناء العلاج الحبوب المهدئه لأنها تفسد العلاج والآن أعطيكم نماذج لعلاج تحت الجنون جاء إلي مجموعة من الرجال يصطحبون معهم شابا مربوطا بالحديد وفي الحديد قفل فلما راني رتب بربله المقيدة بالحديد فأفار القيد بل أطار القفل منها فانقض عليه الرجال وفرحوه ارضا وبدات أقرأ عليه ولكن كلما قرات عليه القرآن ما تحكموا فيه بثق في وجهه وسب ولع وشتم فاعطيتهم الآيات التي ذكرتها آنفا مسجلة على سبع أشرطة وقلت كل يوم يسمع شريطا من هذه الأشرطة السبعة كتبت لهم على الأول السبت والثاني الأحد وهكذا بعدد أيام الأسبوع السبعة ثم يراجعني بعد 45 يوما وبعد المدة المقررة جاء يمشي وهو في كامل قواه العقلية ويعتذر لي عما حدث منه رغم أنه لم يكن يشعر بشيء من ذلك فلما قرات عليه الرقة ثانية لم يظهر شيء وصرج معاه طيبا والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم سألني هل علي صدقة أو صيام أو شيء من اجل أن الله عز وجل رزقني الشفاء قلت له من حيث الوجوب لا ولكن إذا أردت أن تتصدق أو تصوم شكرا لله أو تفعل طاعة شكرا لله جل وعلا فهذا طيب جميل حالة ثانية جاني شاب قد أنكر عقله وشك في تصرفاته وكان هذا الأمر قبل زواجه فلما قرات عليه الرقية تبين أنه مصاب بسحر الجنون وهو مقبل على الزواج فعطيته آيات من كتاب الله جل وعلا على أشريطة على أشريطة يستمع لها وآيات أخرى قرأتها على ماء وقلت له يراجعني بعد شهر وبعد حوالي عشرين يوما تقريبا جاءني أحد أقربائه وبشرني بأن الرجل صار عاقلا والحمد لله رب العالمين ثم تزوج وصار الرجل في حياة سعيدة خامسا سحر الخمول وأعراض سحر الخمول سبعة أولا حب الوحدة ثانياً الانطواء الكامل، ثالثاً الصمت الدائم، رابعاً كراهية الاجتماعات، خامساً الشرود الذهني، سادساً الصباع الدائم، سابعاً الهدوء والسكون والخمول الدائم. كيف يحدث سحر الخمول؟ يرسل الساحر الجنية إلى الشخص المراد سحره. ويأمره بأن يتمركز في المخ ويسبب للشخص الانطواء والعزله فيقوم الجني بالمطلوب قدر استطاعته، وتظهر الأعراض على المسحور حسب قوة أو ضعف الجني الموكل بالسحر وحسب مداومة الإنسان المسحور على الأذكار وقربه من الله عز وجل كلما اقترب من الله وأكثر من ترات القرآن ضعف, ضعف تأثير الجني عليه والعكس بالعكس تماما علاج سحر الخمول تقرا عليه الرقيه السابقة إذا صرع سخاطب الجني وتأمره وتنهاه كما أوضحنا آنفا إذا لم يصرع تسجل له على اشرطه هذه السور الفاتحة سورة البقرة آل عمران ياسين الصافات الدخان الذاريات الحش المعارج الغاشية الزلزلة القارعة المعوذات تسجل على ثلاثة اشرطه ويستمع شريطا في الصباح الثاني في العصر والثالث عند النوم لمدة شهرين أو ربما قلت المدة أو طالت رابعا ما إن تنتهي المدة إلا وقد يتم شفاؤه إن شاء الله تعالى خامسا يبتعد المريض عن الأقراص المهدئة ثادثا إذا كان المريض يشعر بألم في المائدة تقرأ له آيات الرقية على ماء ويشرب منها خلال هذه المدة ثادثا إذا كان المريض يشعر بصداع دائم فقرأ له آيات الرقية على ماء ويغففل من هذا الماء كل ثلاثة أيام مرة خلال المدة المذكورة بشرط أن لا يزيد على الماء المقروع عليه ولا يسخنه على النار ويكون الاقتفال في مكان نظيف خارج الحمام ويسكب الماء أيضا في مكان نظيف هذا بالنسبة لسحر الخمول ولا نريد أن نصيل ننتقل إلى سح الهواتف وهو النوع السادس من أنواع السحر وله أعراض أيضا أولها الأحلام المحبعة ثانيا يرى في منامه كأن مناديا يناديه ثالثا يسمع اصواتا تخاطبه في اليقظة ولا يرى اشخاصا رابعا كثره الوساوس خامسا كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب ثالثا يرى في منامه كأنه سيسقط من مكان عالي ثابعا يرى حيوانات تطارده في المنام ولكن كيف يحدث سحر الهواتف يرسل الساحر جنيا ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في المنام واليقبع فتمثل له الجني في المنام بالحيوانات المفترسة التي تنقب عليه ويناديه في اليقظة ربما بأصوات أناس يعرفهم المريض أو بأصوات غريبة ثم يشككه في القريب والبعيد وتختلف الأعراض حسب قوة السحر وضعفه فربما زادت الأعراض حتى وصلت به إلى الجنون وربما ضعفت حتى لا تعد الوسوسة علاج سحر الهواتف اولا تقرا رقيه السحر على المريض ثانيا إذا صرع تعالجه كما ذكرت انفا ثالثا اذا لم يصرع يعطى هذه التعليمات اولا الوبو قبل النوم وقراءه آية الكرسي ثانيا جمع الكفين وقراءه المعوذات والنفس فيهما ومسح الجسد ثلاث مرات قبل النوم ثالثا قراءه سوره الصافات في الصباح وسوره الدخان عند النوم أو الاستماع إليه ما إن كان أمية رابعا قراءه سورة البقرة كل ثلاثة أيام أو الاستماع إليها خامسا يقول صباحا ومساء حسب الله الذي حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات سادسا قراءه الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل النوم سابعا تقول عند النوم بسم الله وضعت جنبي اللهم نغفر لي جنبي وأخفئ شيطاني وفكر هاني وفكر هاني واجعلني في النبي الاعلى ثامنا تسجل له هذه السور على شريط سورة فصلت والفتح والجن ويستمر هذا الشريط ثلاث مرات يوميا او اكثر كل هذه التعليمات يطبقها لمدة شهر أو شهرين فيأتيه الشفاء ان شاء الله تعالى سابعا أعراض سحر المرض أعراض سحر المرض اولا ألم دائب في عضو من الأعضاء ثانيا نوبات الصرع يعني التشنجات العصبيه ثالثا شلل عضو من أعضاء الجسد رابعا أو شلل سلي للجسد خامسا تعطل أحد الحواس عن العمل احب أن انبه ان بعض هذه الأعراض يتشابه مع أعراض الأمراض العضوية ويتم التفريق بينهما بقراءة الرقية على المريض فإن شعر المريض اثناء سماعه للرقية بدوخة أو تخدير أو صداع أو اهتزاز في أطرافه أو أي تغير في جسده فالمرض كما ذكرنا سحر المرض وإن لم يشعر بشيء فهو مرض عضوي يعالج عند الأطباء كيف يتم سحر المرض؟ من المعلوم أن المخ هو المسيطر الرئيسي على الجسد بمعنى أن كل حاسة من حواس الإنسان لها مركز في المخ تتلقى منه الإشارات فلو قربت إصبعك من النار يرسل الإصبع إشارة فريعة إلى مركز الإحساس في المخ فتأتيه الأوامر من هذا المركز بالابتعاد فورا عن مصدر الخطر فتبتعد اليد عن النار كل هذا يتم في جزء من الثانية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى أصيب الإنسان بسحر المرض فمركز الجني في المخ. عند المركز المكلف به من قبل السحر فاستقروا في مركز السمع أو البصر أو إحساس اليد أو الرب أو غير ذلك وعند ذلك يكون العضو بين ثلاث حالات انتبه الحالة الأولى إن أن يمنع الجني بقدرة الله الإشارات تماما من الوصول إلى العضو فيتعطل العضو عن العمل فيصاب المريض بالعمى أو البكم أو الصمم أو الشلل العضوي واما أن يمنع الجني بقدرة الله الاشارات احيانا ويطلقها احيانا فيتعطل العضو مرات ويعمل مرات ثالثا واما ان يجعل الجني المخ يعطي اشارات متتابعه سريعه متتاليه بلا اسباب فيتصلب العضو ولا يستطيع الحركة وان لم يكن مشلولا يعني اذا قرفته فيه فيشعر ولكنه متصلب قال تبارك وتعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فأثبت سبحانه الضرر الواقع على المسحور من قبل السحرة ولكنه علقه بالمشيئة فلا تعجب من ذلك وقد كان كثير من الأطباء لا يعترفون بذلك ولا يصدقون به فلما رأوا بأم أعينهم حالات وحالات عند ذلك لم يجدوا بدا من التصديق والتسليم لأمر الله العلي القدير وقد جاءني مرة طبيب وقال جئت لأمر ادهشني قلت خيرا ماذا حدث؟ قال جاءني رجل بابنه المشلول الذي لا يستطيع أن يتحرك فلما كشفت عليه علمت أنه مصاب بمرض في فقرات الظهر وهذا في تشخيص الأصداء لا يشفى لا بعملية ولا بعيدها قال وبعد بضع أسابيع جاءني, وبعد بضعة أسابيع جاءني الرجل فسألته عن ولده المشلول شللا رباعيا فقال الحمد لله الآن يجلس ويمشي على الحائط فقلت له كيف داويته فقال ذهبت إلى فلان قال الطبيب فجئت إليك لأعرف كيف عليك هذا هذا الطفل وكيف تحسن هذا المرض فقلت له قرأت له آيات من كتاب الله جل وعلا ثم قرات له رقية على زيت الحبة السوداء وامرته أن يدهن به الأعضاء المشلولة والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله علاج سحر المرض أولا تقرأ عليه الرقية ثلاث مرات فإذا فرعت تعالجه كما ذكرت ثانيا إذا لم يفرع ولكن شعرت بتغيرات خفيفة تعطيه التعليمات الآتية تسجل له على شريط واحد الفاتحة آية الكرسي وصورة الدخان وصورة الجن وقصار السور والمعوذات ويستمع لهذا الشريط ثلاث مرات يوميا تقرأ له هذه الرقية على زيت الحبة السوداء ثم تأمره أن يدلك بها جبهته وصدره اولا ثم يذهن مكان الألم من جسمه ثانيا صباحا ومثال يعني يدهن الجبهة والصدر واي مكان يؤلمه من جسمه أو به شلل أو به ألم وهذه الرقية التي تقرأها على الجديد هي الفاتحة ثانيا المعوذة ثالثا قوله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين رابعا بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس او عين حاسد الله يشفيك خامسا اللهم رب الناس أذهب البأس وأشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سخما إن شئت مرة واحدة وإن شئت هذه الرقيه سبع مرات ويستمر على هذه التعليمات لمدة شهر أو أربعين يوما فإذا انتهى المرض فالحمد لله وإلا ترقيه مرة أخرى ثم تعطيه نفس التعليمات لمدة أخرى كما ترى أنت وحسب الحالة وحسب تحسنها نماذج لعلاج المرض فتاة لا تتكلم منذ شهر جاءني بها أبوها وأخوه هي صامته لا تتكلم بل لا تستطيع أن تفتح فمها حتى للطعام اللهم إلا إذا فتحوه عنوة واعطوها عصيرا أو لبنا أو حليبا أو غير ذلك وقالوا على هذه المدة منذ شهر أو قالوا وثلاثين يوما فلما سمعت الرقية تكلمت والحمد لله رب العالمين جني يمسك رجل مرأة. جاءت امراه وقالت بأنني بأنها تشعر بألم شديد في رجلها فقلت لعلها روماتيزم ولكن قلت أقرأ عليها الرقيه للتأكد فقط لاسيما ما هو لا تستطيع أن تمشي إلا بصعوبة شديدة كما سمعت الفاتحة حتى تصوعت ونطق الجني عليها وأخبرني بأنه يمسك رجلها فمرت بالخروج فخرج فقامت المرأة تمشي والحمد لله رب العالمين رجل وجه ملتف بسبب الجني جاءني هذا الرجل وجه ملتف إلى الجهة اليمنى التفافا واضحا جدا لا اذكر هو الى اليمنى او اليسرى المهم ان كان فمه ملتفا عجيبا فلما قرات عليه الرقيه نطق عليه الجني وقال إنه اذاني فاقنعته بأنه لم يره وان ذلك محرم على الجني وامرته بالمعروف ونهيته عن المنكر فاستجاب وخرج والحمد لله رب العالمين وقام الرجل بعدما اعتدل فمه والفضل لله وحده والحالات من هذا النوع كثيرة جدا وحالة تلك الفتاة التي فشل الاطباء في علاجها مشهورة جدا والتي كانت في مستشفى عثير والحمد لله رب العالمين هي مشهورة فلا داعي لذكرها ننتقل الآن إلى النوع الثامن من أنواع السحر وهو سحر النزيف وهو ما يسمى عند الفقهاء بالاستحالة. كيف يحدث سحر النزيف؟ لا يحدث إلا للنساء. وفيه يقوم الساحر بتصليط الجنية على المرأة المراد سحرها وتكليفه بإنزال النزيف عليها. فيدخل الجني في جسد المرأة ويجري في عروقها مع الدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا وصل الجني إلى عرق معروف في الرحم أي معروف لدى الجن ركده ركدة فسال هذا العرق دما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح حينما سألته حملة بنت جحش عن الاستحاضه فقال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان وهناك رواية ثانية لهذا الحديث عند أحمد والنسائي بسند جيد أيضا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق وليست بالحيضة فعلم من مجموع جواياتي أن الاستحابة ركبة من الشيطان في عرق من العروق موجود في رحم المرأة ما هو سحر النزيف هو ما يسميه الفقهاء بالاستحابة ويسميه الأطباء بالنزيف يقول ابن الأثير الاستحابة أن يستمر بالمرأة فروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة وقد يستمر النزيف أشهراً وقد يكون مقدار الدم, مقدار الدم قليلا أو كثيراً بل أحياناً يستمر النزيف بالمرأة سنوات وعلاج سحر النزيف أولاً تقرأ له الرقية على ماء فتشرب وتغتسل منه ثلاثة أيام ينقطع الدم بإذن الله تعالى فإذا لم ينقطع الدم تقرأ هذه الآية أو تكتبها بمداد طاهر وتذاب بماء وتشربها المرأة على الريق لمده اسبوعين أو ثلاثة وهذه الآية قوله تعالى لكل نبا مستقر وكتابه الآيات للمصاب جائز كما أفتى بذلك شيخ الأسنى بثيمية بشرط أن يكون بالمداد المباح فيقول شيخ الإثناء بثيمية في المجلد التاسع عشر من الفتاوى يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى منه كما نص على ذلك أحمد وغيره نموذج لعلاج النزيف سأتني امراه وعندها نزيف شديد فقرأت عليها الرقية ثم اعطيتها الشريطة مسجلة مسجل عليها آيات المنكتاب الله فما هي إلا أيام حتى انقطع الدم عنها رغم أنه استمر معها فتره طويلة فالحمد لله وحده تاسعا سحر تعطيل الزواج كيف يتم سحر تعطيل الزواج يذهب الإنسان الحاقد الماكر إلى ساحر خبيث ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنة فلان كي لا تتزوج. فيطلب الساحر اسمها واسم أمها يطلب اسمها واسم أمها من آثارها ثم يقوم بعمل السحر ويوكل جنيا أو أكثر بهذا السحر كذب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة حتى يتمكن من الدخول فيها في أحد هذه الحالات الأربع التي ذكرناها من قبل، وهي الخوف الشديد، العضب الشديد، الغفلة الشديدة، الكذب على الشهوات. فالجني بين حالين، إما أن يدخل في المرأة فيجعلها تتضايق من كل زوج يأتيها أو يتقدم لخطبتها. او ان لا يستطيع ان يدخل فيقوم بعملية سحر التخيل من الخارج فيخيل الى الرجل ان المرأة قبيحة ويوسوس له بذلك ويصنع هذا بالمرأة ايضا فترى كل رجل يتقدم لخطبة هذه المرأة يرفضها وان وافق مبدئيا فانه يتراجع بعد ايام وذلك من وثوسة الشيطان له وفي حالات السحر السديد سيد الرجل الذي يتقدم الى خطبة المرأة منذ فوله. الباب يشعر بضيق شديد وتسود الحياة في وجهه كأنه في سجن فلا يعود لشفظتها مرة أخرى بل لا يعود لهذا البيت مرة أخرى وفي غضون ذلك يسبب الجني للمرأة صداعا بين الحين والآخر أعراض هذا السحر أولا صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية ثانيا ضيق شديد في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل ثالثا رؤية الخاطب في منظر قبيح رابعا كثره التفكير أي الشرود الذهني خامسا القلق الكثير أثناء النوم سادسا أحيانا يكون هناك ألم دائم في المعده سابعا ألم في فقارات الظهر السفلى. ثامنا كلما تقدم الرجل الخطبة هذه المرأة لم يعجبه منظرها تاسعا إذا وافق مبدئيا فإنه يتراجع بدون أسباب واضحة هناك حالات كثيرة من سهر التعطيل تعطيل الزواج عولجت أذكر منها هذه الحالة امرأة توافق على الزواج في الصباح في الليل ثم ترفضه في الصباح جاني شاب وقال عندنا بنت قريب أمرها إذا جاءها أحد الرجال يطلب الزواج منها وافقت وبكل سرور ولكن وبعدما تراه أو يراها أو يتقدم نصبتها أو ربما لم ترى ولم يرها إذا نامت ثم أصبحت غيرت رأيها ورفضت الزواج منه تماما دون ابداء الأسباب وتكرر هذا الأمر مرات ومرات حتى دخلنا الشك في أمرها فما رأيك؟ فلما قرات عليها الرقية ثلعت ونطقت عليها جنية قلت من أنت؟ قالت فلانه لا أذكر اسم الجنية قلت لماذا دخلت بهذه البنت؟ قالت لأنني أحبها قلت هي لا تحبك ولكن ماذا تريدين منها؟ قالت لا أريدها تتزوج قلت وماذا كنت تصنعين معه قالت إذا تقدم أحد لخطبتها ووافقت هددتها في المنام بأنها إذا تزوجت سافعل بها كذا وكذا قلت ما ديانتك قالت مسلمة فقلت هذا لا يجوز شرعا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وهذا إضرار بالمسلمة وهو محرم شرعا أنت متزوجة من الجن ام لا قالت نعم وعنده خطلان قلت إذن لا يجوز لك أن تحرمي هذه المرأة من الزواج فاتق الله واخرجي فاقتنات الزنية وخرجت أفاقت المرأة من غيبوبتها والحمد لله رب العالمين ولكن كيف تعالج سحر تعطيل الزواج أولا تقرأ الرقية على المرأة فإذا صرعت وآتق الجني تعامله كما ذكرت ثانيا إذا لم تصرع وشعرت بتفضيل في جسدها تعطيها هذه التعليمات اولا المحافظه على الصلاة في وقتها ثانيا عدم سماع الغالي والموسيقى ثالثا الوضوء قبل النوم وقراءه آية الكرسي ثابعا جمع الكفين قبل النوم وقراءه المعوذات مع النفس والمسحة للجسد ثلاث مرات خامسا تسجل آية الكرسي مكرره على شريط ساعة أو ساعة ونصف وتستمع له كل يوم مرة أو مرتين ثم تفجأ معوذات والإخلاص والناس مكرر على آخر وتستعمله كل يوم مرة أيضا تقرأ لها آيات الرقي على ما وتشرب وتحصل كل ثلاثة أيام تقول المرأة بعد صلة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنكر والحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة نطبق هذه التعليمات لمدة شهر أو أقل أو أكثر قليلا ستكون بين أحد أمري إما أن يكون قد زالت الأعراض وشفى المرض تماما وبطل السحر والحمد لله وإما أن يكون قد زاد عليه الألم واشتدت الاعراض فعند ذلك تقرأ عليها الرقية فستنصرع إن شاء الله تعالى وانتق الجنية المؤكلة بالسحر وحين ذاك تعامله كما ذكرنا في علاج المس وبهذا يكون قد انتهى انتهت أنواع السحر وفي الختام, في الختام نعطي معلومات هامة عن السحر اولا يمكن أن تتشابه أعراض السحر مع أعراض المس ثانيا الشعور الدائم بألم في معدة المسحور هذا الشعور يدل على أن السحر مأكلون أو مشروف ثالثا لا تحقق العلاج القرآني إلا بشرطين أولا استقامة المعالج على أمر الله يكون رجلا مستقيما ثانيا ثقة المريض وقناعته بعلاج بفعالية العلاج القرآني رابعا معظم أنواع السحر تتفق في هذا العرب وهو الشعور بضيق في الصدر لا سيما في الليل خامسا يمكنك معرفة مكان السحر بأمرين أولا إخبار الجني الموكل بالسحر ولا تصدقه حتى ترسل من يبحث عن السحر في المكان المذكور فإن وجدته, فإن وجدته فهو صادق وإلا فالجن فيه كذب كثير أو يصلي المريض أو المعالج وكعتين بصدق وإخلاف وطمأنينة وخشوع في ثلث الليل الآخر ويدعو الله أن يدله على مكان السحر فربما رأيت رؤيا أو زائك احساس أو شعور أو غلب على ظنك أن السحر في المكان الفلاني فإذا حدث ذلك تخرج السحر وتبطله وتزداد شكرا لله جل وعلا ثالثا يمكنك أن تقرأ الرقية على زيت الحبة السوداء وتأمر المريض أن يدهن به مكان الألم صباحا ومساء وذلك لكل أنواع السحر وثبت في صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت وهنا مريضة بصرها الله بمكان السحر جاءتني هذه الفتاة فلما قرأت عليها علمت بأن عندها سحر قوي حيث أنها كانت ترى اشباحا في المنام واليقظه وعند ذلك قلت لأهلها استخدموا هذا العلاج وعطيتها علاجا وغير ذلك وسوف يبطل السحر في مكانه إن شاء الله تعالى فقالوا هل من طريقة نعرف بها مكان السحر قلت نعم قالوا ماهي قلت الدعاء والتضرع إلى الله لا سيما في ثلث الليل الآخر والدعاء في السجود وفعل قامت المريضة بالصلاة والدعاء والتضرع كما ذكروا لي فرأت في المنام من أخذ بيدها وذهب بها إلى مكان في البيت ودلها على السحر المدفون فيه وفي الصباح أخبرت أهلها وذهبوا إلى نفس المكان فوجدوا السحراء فأخرجوه وأبطلوه وشفيت الفتاة والحمد لله ومنذ أسبوعين أو ثلاثة تقريبا آه هناك مرأة جاءت للعلاج وقد استخدم هذا العلاج لمدة 45 يوم وإذا بها أتت بعد اسبوع واحد قلت ما الذي جاء قالت حدث شيء غريب قلت خيرا قالت استخدمت العلاج ثلاث أيام أو أكثر لا أذكر فرأيت في المنام رؤيا رأيت وتذكر أيضا أنها صلت وتضرعت الله عز وجل أن يريها مكانة رأت أن امرأة وهي تعرفها بشكلها وبينها وبينها عداوة جاءت إليها وقالت أنا الذي صنعت لك السحر فقالت ماذا تريدين قال قالت إنك امراه طيبة وانني جئت لأفك السحر الذي صنعت لك قالت فدخلت فتوضعت وخرجت ثم وقفت المرأة مكان أمامي وقالت نادي أمك فتبت لأناديها ف قالت نادي أمك سريعا نادي أمك سريعا إني أريد أن أبطل السحر بسرعة قال فذابت الأناديها فاستيقظت من المنام قالت البنت استيقظت من المنام وليس بي أي ألم وأي مرض فالحمد لله رب العالمين وقرانا عليها فتبين أن السحر قد بطل والحمد لله وحده لم يبق لنا إلا أمران كاما أولهما المعقود عن زوجته وكيفية علاجه ثانيهما العين وكيفية علاجها واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته